كذلك يضرب اللَّهُ للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الزقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق فإما من, من عدوا انما فدا ان حتى تضع الحظ اوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تفر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض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 وَهَا يَصُكُمْ وَيوتَبِّتْ أَقَدَامَكُمْ والَّذينَ كَفَ فَتَحْسَ لَهُم وَضَّ أَما لَهُم ذَِكَ بِأََّهُم كَرهُ م زَلَ اللهَّهُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَحْقُنُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَأَيْزٍ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 وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن سَمَاوَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِم كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حتى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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاء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 فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ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 119. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأما لهم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 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْحَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ شَاءَ أَلَ رَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَارِفًا نَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يرىكم اعمى لكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَى لَكُمْ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 119. لا تبدل قوما غيركم ثم لا